أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى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 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولترمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الوعب فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَغَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ دَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دَالِكُمْ للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة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 الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَذَّبُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون.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 وَإِذَا تتلى عليهم أَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نشاء لقلنا مثل هذا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ إِنْ هَذَا إِلَّا أساقير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللهم إِن كَانَ هَذَا هُوَ الحق مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اجْعَلْ لَنَا آيَةً وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ معذبهم وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يستغفرون.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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَكَصْدِيَهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ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 فيركمه جميعا فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنيت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن آمنتم بالله. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير إن أنتم الدنيا بَصَوا وَالرَّجْعُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَعَّدْتُمْ لَخَرِفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَن هلك عن بينة ويحيى من حي عَن ذِكْرِهِ وَيُحْيَى وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتلازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أَمْرًا كان مفعولا وَإِلَى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِنْ فِعْتَ لِنَكْ صُعْلَعْقِبَهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونِ إني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 وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبئ على سواء إن الله لا يحب الخائلين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 النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابروا يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وانكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن, أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في خيرا, خَيْرًا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.